بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم صاد كتاب أنزل إليك فلا لتنذر للمؤمنين صاد كتاب منه يكن في صدرك حرج منه لتنبر به لتنبر به وذكرى به حرج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 إلا أن قالوا إنا قالوا ل كنا أن ظ م ي ن ف ل ن س أ ل ن ا ل ذ ي ن أ ر س ل إليهم ل و ن س أ ل ل ل ن ا م ر س ي ن ف للعلوم ن ق ص ع ي ه م ب م ا ك ل ا غائبين و ا ل و ز م إذن ا ل ح ق ف م ن و م و ا ز ي ن ه ف أ و ل ئ ك ه م ا ل م ف ل ح و ن ومن و م خفت ا ز ي ن ه ف أ و ل ئ ك الذين خ س ر و كانوا ا بما أنفسهم ب آ ي ا ا ت ن ي ظ للعلوم م و و ن الاسلاميه ك م ف ي ه معايش ي ل ا ت ش ك ر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 قال ما منعك أ ل ا تسجد إ ذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ضين قال فاعبد منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين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 شركه الهدى شركه دعويه غير ر ب م ن ه ذات مضمون ن اجتماعي ن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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إ ل ا أ ن تكونا ملكين أ و تكونا من الخالدين وقاس لهما إ ن ي لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق ا ل ش ج ر ة بدت لهما سوءاتهما و ض ف ق ا عليهما من ورق الجنة وناداهما ط ف ف ق ي خ ص ع ل ي ه م من الجنة ن ورق و ا ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل و لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قال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 ا ل ج ن ة ي ن ز ع عن هما لبس ا هما ينزع عن هما لبس ا هما ليري هما س و ا ت ه ما ينزع ي ق و ق ب ي ل ه م ن ح ي ث لا ترونه م إ ن ج ع ل يقول ياليلذين لا يؤمنون و إ ذ ا ف ع ل و ا ق ا م و ا و ج د ن ا ع ل ي ه ا آباءنا و ل ل ه أ م ر ن ا ب ه ا ق ل إ س ا للعلوم ا ي ر ب ا ل ف ح ش ا ء ت ق و ل و ا م ي ه اسماء الله م و ن ق أمر ربي ا ل ح س ط ى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 يا بني آ د م خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا و ش ر ب و ا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم ز ي ن ة الله التي أ خ ر ج ا لعباده والطيبات من الرزق قل هي انما في الحياة ل ي ا نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن و ا ل إ ث م والبغي بغير الحق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 والذين ك موسوعه ا بآياتنا ا و ت ك ب ر ا ن ا أ و ل ئ ك أصحاب ا ل ن ا ر أولئك أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر هم ف ي ه ا خ ا ل د و ن ف م ن أ ا ل م ممن ا ف س ل ا م ل ه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 أسع لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى الجمل في سم الخياض وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين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 في رجالا ر ع و ن ه م ب س و ع ه م ق ا ل و ا ب ل س ي ل ل ع ن ك جمعكم م و م ا كنتم ت س ت ك ب ر و ن أ ه ؤ ل ا ء ا ل ذ ي ن أ ق س م ت م ل ا ي ن الله ه م ا ل برحمة أ د خ ل و الحسنى ا ج ن ة لا خوف عليكم ولا خوف أنتم تحزنون و قالوا ن الجنة أن ا أصحاب ر أ ف ي ع ل ي ن ان م الله م مما رزقكم ا ا ء أو ل قالوا إن الله إن حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا الحياة الدنيا فاليوم كما نسوا لقاء وغروتهم ننساهم يومهم هذا نسوا وما كانوا بآياتنا يجحدون كما بآياتنا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم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 فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أ و نرد فنعمل و ي ر الذي كنا نعمل قد خسروا أ ن ف س ه م وضل عنهم ما كانوا يفترون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 ب ا ر ك ا ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا د ع و ا ر ب ك م ت ه دعويه ف غير ض ب ع د إ ص ل ا ح ه ا و د ع و ه خ و ف ا ت م ض م إ ن رحمة ا ل ل ه قريب م ن ا ل م ح س ن ي ن وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات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 فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره اني اخاف عليكم ا ذ ا ب يوم عظيم قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال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 قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها أنتم, سميتم انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا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 ف أ ن ج ي ن ا ه و أ ه ل ه إ ل ا م ر أ ت ه كانت من الغابرين و أ ن ظ ر ن ا عليهم نظرا فانظر كيف كان ع ا ق ب ة المجرمين و إ ل ى مدين أ خ ا ه م شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غيره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 ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آ م ن به و ت ب غ و ن ا عوجا واذكروا ك ن ت م قليلا فكثركم وانظروا كيف كان ع ا ق ب ة المفسدين و إ ن كان ض ا ئ ف ه منكم آ م ن و ا بالذي أ ر س ل ت به وضائفه لم يؤمنوا فاصبروا, فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 و اسماء ل ف أ خ ذ ن الله ه وهم م بغتة ا يشعون و و أن ل الحسنى ق واتقوا ر ى آمنوا ت ل ف ن من ا بركات ا عليهم ل م ا والأرض و ل ك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 تلك القران نقص عليك من أ ن ب ا ئ ه ا ولقد جاءته م رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 وجاء ا ل س ح ر ة فرعون قالوا إ ن لنا لاجرا إ ن كنا نحن الغالبين قال نعم و إ ن ك م لمن المقربين قالوا يا موسى اما أ ن تلقي وان إ م نكون نحن الملقين قال أ ل ق و ا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 قال عسى ربكم أ ن يهلك عدوكم ويستخلفكم في ا ل أ ر ض ف ي ن ظ ر كيف تعملون ولقد أ خ ذ ن ا ال فرعون بالسنين و ن ق ص من الثمرات لعلهم يذكرون ف إ ذ ا جاءتهم ا ل ح س ن ة قالوا لنا هذه و إ ن تصبهم سيئه يطيروا بموسى ومن معه الا إ ن م ا طائرهم عند الله ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون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 وتمت ك ل م ة ربك الحسنى على بني إ س ر ا ئ ي ل بما صدروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجارزنا ببني إ س ر ا ئ ي ل البحر ف أ ت و ا على قوم يعكفون على أ ص ن ا م لهم قالوا يا موسى ج ع ل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة قال إ ن ك م قوم تجعلون إ ن هؤلاء متبعون ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله ابغيكم إ ل ه ا وهو فضلكم على العالمين واذ انجيناكم من ال فرعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتى ميقات ربه اربعين ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء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 فلا ت ش موسوعه بي ا ل ن ا ل ا ل م ي ن ق ا ل رب اغفر ل ي و ل أ خ ي و أ د خ ل ن ا في رحمتك وأنت أرحم وأنت ا ل ر ا ح م ي ن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 و تهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه انا هدنا اليك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 ويضع ع ن ه م إصرهم و ا ا التي كانت ل ل ل أ غ ع ل ي ه م ف ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ب ه وعزروا ونصروا واتبعوا ل ذ ي أ ن ز ل م ع ه أ و ل ئ ك ه م ا ل م ف ل قل ح و ن ي ا أيها ا ل ن ا س إني م ي ه ج م ي الذي ع ا ا له ملك ل س م ا و ا والأرض لا ت إ ل ه إ ل النابلسي هو يحيي ويميت يحيي و ا ل ه و ر و ل ل ه ا ن ب ا ل أ م ي ا ل ذ ي يؤمن ب ا ل ل ه و ك ل م ا ت ه و ا ت ب ع و ه ل ع ل ا م ي ه من قوم موسى أ م ه يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتي عشره ا س ب ا ط أ امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر, الحجر فانبجست منه اثنتا عشره عينا وجعلنا كل اناس مشردهم ووللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من ضيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون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 واذ تالم ربك ليضعفن عليهم إ ل ى يوم القيامه من يسورهم سوء العذاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم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 الحسنات و ا ل س ي ي ئ ا ت لعلهم ع ر ج و ن من فخلف ب ع ه م ا ل ن ا ب يأخذون ع ر هذا ا ل أ د ن ى و ي ق و ل و ن س ي غ ف ر ل ن ا وإن ي أ ت ي م ع ر ء م ث ل ه يأخذوه أ ل م يؤخذ عليهم تاق الكتاب ي ق و س و ا ع ل ه النابلسي و ا ما ف ه و ا للعلوم د ا ا آ خ خير ر ة ن ا ل ذ ي ي ن م س ك و ن ب ا ل ك ت ا ب و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة إ ن ا ل ا نضيع أجر ا ل م ص ل ح ي ن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 شركه م الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات م ا م ة إ ن ا عن ه ذ ا غ ا ف ل ي ن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 ش ر و ه الهدى م ت ي يضلل ومن شركه م الخاسرون دعويه آل غير ر ب ل ي ه ذات ن مضمون اجتماعي ن يبصرون لا بها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 فبأي حديث موسوعه النابلسي ل ه ف ه ا د ه ذ ر ه م في ي ط غ ا ن للعلوم م ه و ن ي س أ ن ك ع الاسلاميه س ع ة أيان م ر ا ا ه ق إ ن م ع ل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 و شركه ا ه م ينظرون ي إ ل و م ل الهدى يبصرون خذ ا ع ف شركه د ع ر ف و أ ع عن ر ض ا ل ج ا ه غير ن ر ب ا ي ن ز غ ه ن ا ت مضمون اجتماعي ل م إن